بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طٰسٓمٓنْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن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 وَإِنَّ رَبَّكَ نَحْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَن يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن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 إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مِن قَبْلِنَا أَعْلَمُ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ